بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن, عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عن بابا العظيم الذين هم فيه مختلفون الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وابنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا وأنزلنا ذَلَّنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وكتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَضًّا وَلا شَرَابًا إِلّا حَمِيمًا وَغَسّاقًا لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَضًّا وَلا شَرَابًا إِلّا حَمِيمًا وَغَسّاقًا جَزَاءً أَوْ وَفَاقًا جزاء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 وكل شيء أحطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا إن طِيبَ مَكَاسِ الحَدَائِقِ وَأَعْنَابُ وَكَوائِبَ الثَّرَابِ وَكَأْسًا لَهَا طَاءَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حسابا لا يسلع لفيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا َبِ السَّموكِ وَالْأَبْضِ وَماَا بَلَهُلَ الرَّحْمَ لَا يَنّكول مِنْهُ حِ قَدَان يَوْمَا يَقُّوحُ وَْمَلائِكَةُ صَّى لا ييتَكَمونَ إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَان وَقَالَ صَوابات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 يريد يوم ينقر الرب ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا